119. ولا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 110. إن الذين يغبون 117. ويحبون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم 118. إن الذين وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا 119. فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 110. واعلموا أن رسول الله لَ يُطعُكُم ف كَكثيرٍِ مِنَأَمرِ الْعَالِتُم وَلَ اللَّ حََّبَ إلَكُمإمَانَ وَذَيَّْنَهُ فِي قُلوبِكُمْ وَذََْنَعُ في قُلوبِكُمْ وَكَموا وَهَا إلَكُم الْكُفْ رَ وََبُسوقَ وَ الشات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 فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبغي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 112. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون 113. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا يسقر قوم من مِنَ النَّاسِ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ أَن يَكُنَّ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئت الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن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 منافق من ذكر وانتا وجعلناكم صعوبا وقباءه لتعارفوا ان افرمكم من عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير